Allahu akbar. Allahu akbar. akváb, Rabbil akváb, akváb, rahman akváb, rahim Malik Yom akváb, akváb, akváb, نعم تعالى عليهم وغفر المغضوب عليهم You yeah.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 وأرتو به متشابها ولم فيها. és mm -hmm. mm -hmm.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 ب بحمدك والمقتدى لك. قال أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم فقال فَلَمَّا أَمْدَأَهُم بِأَسْمَاءٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ